إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ زُرِّيَّةً بَعْضًا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قالت امرأة عمران رَبِّ إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم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 وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 هو الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك برحيم صادقا بكلمة.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 قال رب أن يكون لي علم وقد بلغني الكبر أم رأت عاقر قال كذالك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا وَالْقُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصطفاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُتِي لِرَبَّهِ واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلهم ومن الصالحين قال الرب بأن لا يكون لي ولد ولم يمسني بشعر. قال كذالك الله يخلق ما يشاء. إذا قضاء أمر فإن ما يقول لهكم فيكون ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 طير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتروا اتقر الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم